الحمد لله الحمد لله جعل العزه والرفعه لمن اتبع دينه وشرعه وجعل الصغار والهوان على من خالف امره احمده واشكره لا راد لامره ولا معقب لحكمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جعل الله رزقه تحت ظل رمحه وجعل الجنه تحت ظلال سيفه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله شرار الخلق يهود وشذاذ الافاق يهود وسقطه الخلق يهود والخسه والنذاله في يهود ووراء كل محنه يهود الجبن والخور في يهود ووراء كل سياسه خبيثه يهود هم الارجاس الاركاس وهو العدو الاول بعد النفاق وهم العدو الابدي الى قيام الحرب الفاصله لا تكاد فتره من التاريخ الا ولابساد اليهود علامات سوداء في كل مجال يمكنهم الافساد فيه في الفكر والسياسه وفي الاجتماع والاقتصاد هم المغضوب عليهم الذين يستعيد من سلوكهم الصراط الذي يستعين الذين يستعين من سلوك صراطهم كل مسلم في كل صلاه مع طريقه الضالين النصارى وهم قتله الانبياء بالذبح تاره والنشر بالمناشير تاره وبالويشاه الى الظالمين والتحالف مع الاعداء تارات اخرى وهؤلاء الخبث الانجاس تطاولت السنتهم على الملك القدوس السلام فلعنهم الله بما قالوا فلا عجب بعد قتلهم الانبياء وسلاطه السنتهم على رب العزه سبحانه ان نجد توقيع اليهود في ذي لكل فتنه وختمهم في نهايه كل مصيبه فمن الذي اثار العوام وجمع الشراذم واطلق الشائعات في فتنه مقتل النورين عثمان رضي الله عنه وما تلا ذلك من النكبات اليس هو اليهودي عبد الله ابن سبا ومن الذي كان وراء اثاره النعارات القوميه في الخلافه العثمانيه وراء الانقلابات التي ابتدات بعزل الشريعه عن الحكم والغاء الخلافه على يد الظالم اتاترك اليس مدحت باشا واتاترك ذوي الاصول اليهوديه ومن وراء مذاهب الباطنيه العبيديه قبل ذلك اليس عبد الله ابن ميمون القداح وهو يهودي ومن كان وراء الموجه الالحاديه التي اصبحت فيما بعد التي اصبحت فيما بعد قوه ودوله تعيش على دماء المسلمين اليس كارل ماركس اليهودي ومن كان وراء النزعه الحيوانيه الجنسيه التي اصبحت منهجا يلوث عقول ناشئه المسلمين فيما يوصف تعسفا بانه علم وتقدم اليس فرويد اليهودي ومن كان وراء هدم الاسره وتفكيك الروابط المقدسه في المجتمعات حتى اصبحت جماعات متفرقه لا تربطها اي روابط اسريه اليس دوركهايم اليهودي ومن كان وراء نزعه ادب الانحلال وموجه التفسخ والاضمحلال في علاقات الافراد والجماعات اليس اليهودي جان بول سارتر ومن الذي قاد طلايع حركه الاستشراق في العالم الاسلامي حتى استشرف فسادهم وعم ظلامهم اليس اليهودي جولد سيهر بل ومن الذي قاد حركه التبشير النصراني الذي نفذ مخططات الاستشراق والتنصير في العالم العربي اليس صموئيل زويمر اليهودي انهم الخبثاء اصحاب المكر والخديعه وراء كل ر... وراء كل رذيله فلا عجب ان يحذر الله منهم ويذكر صفاتهم في نحو 50 سوره تصريحا او تلميحا اسهابا او اختضابا اننا نحن المسلمين تجارب مع هؤلاء الشراذم في تاريخ الانبياء السابقين وتاريخ افضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الم يعقد معهم صلى الله عليه وسلم العهود والوثيق فنقضوها بالتعاهد مع الاعداء تاره وبمحاوله قتل النبي صلى الله عليه وسلم تاره واغتياله صلى الله عليه وسلم بالسحر والسم مرات اخرى ومات صلى الله عليه وسلم متاثرا بسم تلك الشات من تلك اليهوديه كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا اوان انقطاع ابهري لقد بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن السلام معهم أبدا ولذلك أخرجهم من عاصمة الإسلام وأمر بإخراجهم هم وإخوانهم من النصارى من جزيرة الإسلام هؤلاء اليهود الذين لا يتجاوز تعدادهم في العالم ثلاثة عشر ألفا وهم في تناقص مستمر يقطن في أمريكا ثلاثةٌ وأربعون بالمئة أي سبعة ملايين ونصف فأمريكا تفوق إسرائيل في أعداد اليهود حيث بلغ عدد اليهود في إسرائيل خمسة ملايين ومئتي ألف نسمة إنها الصداقة الحميمة بين الديانتين المحرفتين بين اليهود والنصارى الذين حذرنا الله منهم اشد التحذير ولكننا لا نعي يقول الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض الم تروا كيف عاث اليهود قتلا واغتيالا وتمزيقا وهدما وقصفا في ارض فلسطين المباركه على سمع ومرا العالم وهو يصفق ويمد ويصفق بالارهاب المقاتلين الضعفاء الاشهاوس الابطال البواسل الذين لم يجدوا الا اجسامهم واطفالهم ونساءهم وحجارتهم واسلحتهم المصنعه محليا لقتل اصحاب اقوى ترسانة نوويه واكبر مصنع للسلاح في الشرق الاوسط اخوتي في الله اخوتي في الله ايها الصائمون نحن الان نحن الان في اي شهر نحن في رمضان نحن نستقبل ليال نحن نستقبل ليال فاضله نستقبل ليال فاضله نساله تعالى ان ان تكون فيها نهايه العار والذل والشنار ونساله سبحانه وتعالى ان تكون فعلا حسنا على امه الاسلام نحن عباد الله نستقبل ايام نصر وعزه لِنَبِيّ عانا ما عانا صلوات ربي وسلامه عليه عانا من ظلم الطغاة ففتح الله له مكة وكان حقا علينا نصر المؤمنين نحن في هذه الايام نتفائل بالعشر الاواخر من رمضان ان تكون نصرا حاسما للمسلمين المستضعفين من اخواننا في فلسطين وغيرها نحن نتفاءل بان مع العسر يسرى نحن نتفاءل بان من رحم الظلمه يولد النور نحن نتفاءل بقول الشاعر اجتدي ازمه تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج نحن نقرا قول الله عز الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب نحن نقرا ورمضان شهر القران ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم نحن نقرا في كتاب الله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا نحن نقرا نحن نقرا ونوق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون نحن نقرا ولو يشاء الله ولو يشاء الله لن تصر منهم ليست هذه أول المقاتل والمجازر فقد تعودنا على الذبح في عدة مذابح منذ سبعين سنة لكن ستنقطع يوما الحبال ويحيى النضال ويحيى النضال ستقوم ستقوم المعركه الفاصله بيننا وبين يهود كما اخبر الرسول ويقاتل معنا ويقف معنا وسينصرنا حتى الحجر والشجر لاقتثاث الارجاس الانجاس والمنافقين نحن نؤمن بذلك نحن نؤمن بذلك واقر رفعت شعارات السلام والاستسلام والله غالب على امره والله حكيم عليم سلام ايها العرب سلام ايها العرب شعارات قد اتجروا بها دهرا اما تعب وكم رقصت حناجرهم فما اغنت حناجرهم ولا الخطب سلاما ايها العرب اما يحييكم دم له سبب سلاما على الشهداء سلاما على الجرحى على الثكلى على المرضى على الجوعى ما نصب سلاما سلاما على الاسد ما قطرت سلاما على الاسد ما قطرت دماء لها وما جاعت لها كبد سلام على الاسد ما قطرت دماء لها وما جاعت لها كبد اخواننا احبابنا عذرا عذرا فكيف تمتد لكم يد اللهم انصر اخواننا في غزه الصابره اللهم انصر اخواننا في غزه الصابره اللهم انصر اخواننا في غزه الصابره اللهم اجعل لهم ولاخوانهم في كل مكان من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافيه اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جراحهم اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر انصر مجاهدهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم انصرهم على القوم الظالمين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله من قالها وعمل بها فقد استمسك بالعروه الوثقاء واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعه العظمى صلى الله عليه وعلى ال ال واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في هذا اليوم سنستقبل اول ليالي العشر مضت ليال عظيمه من تلك الليالي الرمضانيه وبقيت لنا ليال غرر اخرى ليال شرفت بليله القدر التي هي خير من 1000 شهر انها ايام وليال اعتاق الرقاب وقبول المثاب انها ايام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 حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده عباد الله ايها الصائمون ان من نعم الله علينا ان بلغنا رمضان ولياليه المباركه ومن اعظم النعم ان ابقانا احياء حتى بلغنا هذه العشر المباركه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتمها علينا ونساله سبحانه وتعالى ان نقوم بحق شكرها بقيامها واغتنامها بالاعمال الصالحه المتنوعه لا يغلبننا الشيطان على اقل على اقل شيء القيام القيام مع الامام بالصلاه حتى ينصرف عل الله ان يتفضل علينا بالقيام معه فيكتب لنا فيكتب لنا القيام في تلك الليله ايها الصائمون ان الله اعطى امه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر ليله عظيمه ليله واحده خير من سنين عديده حددها في ايام قليله واخفاها في تلك الليالي العشر اخفاها اهابه بنا وحثا لِنُفُوسِنَا بِأَنْ نَسْتَمِرَّ فِي طَاعَةِ رَبِّنَا وَنَسْتَغْرِقَ فِي مُنَاجَاتِهِ وَلِنُكَبِّرَهُ تَعَالَى عَلَى مَا هَدَانَا فَنَفُوزَ بِجَزَاءِ الشَّاكِرِينَ إِنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ عَظِيمَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَضِيقُ الْأَرْضُ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ مَرَاسِمَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْعَظِيمَةِ الْجَلِيلَةِ انها ليله القدر خير من 1000 شهر والله ثم والله انها لاعظم موسم واجدر به من واجدر به من موسم في ايام قلال من رب عظيم كريم حليم تواب غفور رحيم شاكر والله اني لا اعجب من نفسي واخواني الكسالى الذين تضيع ايامنا الفاضله التي هي فرصه التي هي فرصه العمر بامور لا تنفع وهذا الموسم العظيم وهذا الموسم العظيم يمر بنا خلال ايامه القلال التي غدا سترحل وستودع فاللهها الله اللهها الله, الله أُصِيكم ونفسي أولًا بالقيام في هذه الليالي الفاضلة والدعاء واللجأ والخُضوع ومدَّ يد الضراعة والمسكنة للعظيم الكريم الجواد الرحيم علَّه سبحانه أن يمُنَّ علينا بالرحمة والغُفران وللمسلمين بالنصر وعدم الخُذلان فنسعد في الدارين علينا بالدعاء الوارد الذي علمه صلى الله عليه وسلم لعائشه في ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ان العبره كل العبره بالاجتهاد وصدق اللجاء الى الله تعالى والمداومه على العمل فيها الارتباط والصله بالله سبحانه لا يفقد المؤمن نوره ومدده فهو على صله دائمه بمولاه يتعرض لنفحاته وبركاته التي تحل في تضاعيف ليالي هذه الشهر وايامه ولياليه المباركه لنور الله في هذه العشر المباركه لنريه رجوعا صادقا ودعاء متضرعه وقلوبا منكسره والسنه تاليه ونفوسا خاشعه راجيه وقلوبا معظمه لشعائره فوالله فوالله ان الله حكيم كريم ولكننا نبخل على انفسنا جعلنا الله واياكم ووالدينا وجميع المسلمين من المقبولين المعتقين من النار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا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 اللهم يا حي يا قيوم فكل اخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كل اخواننا في فلسطين اللهم كل اخواننا في فلسطين اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في العراق اللهم كل اخواننا في اليمن اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم يا حي يا قيوم على الكفره والرافضه يا رب العالمين اللهم انصرهم فانت الناصر اللهم انصرهم فانت الناصر اللهم انصرهم فانت الناصر يا رب العالمين يا حيّ يا قيّوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا كريم يا كريم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وَتُب عَلَيْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمكُمُ اللَّهُ